توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثالثة من مسائل الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن اختلاف العلماء والأئمة في تفسير الصلاة الوسطى فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن هذا الاختلاف يدل على بطلان من أثبت وصلات العصر المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها حين أمرته أن يكتب لها مصحفا قرآنا واستدل الإمام على هذا البطلان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين شغله المشركون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى صفرة الشمس فقال صلوات الله وسلامه عليه, عليه شغالونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. بارك الله فيك يا ولدي. بارك الله فيك. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الرابعة يا إخواني في قوله تعالى والصلاة الوسطى. دليل على أن الوتر ليس بواجب لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة وليس بين الثلاثة والسعة فرد إلا الخمسة والأزواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة وفي حديث الإسراء هي خمس وهن خمسون لا يبدل قول لدي <تصفيق> المسألة الخامسة قوله تعالى وقوموا لله قانتين معناه في صلاتكم واختلف الناس في معنى قوله تعالى قانتين فقال الشعبي طائعين وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير وقال الضحاك كل قنوط في القرآن فإنما يعني به الطاعه وقاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين فقيل لهذه الأمة فقوموا لله طائعين وقال مجاهد معنا قانتين خاشعين والقنوط طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. وقال الربيع القنوت طول القيام وقاله ابن عمر وقرأ أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت خرجه مسلم وغيره وقال الشاعر قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل وروي عن ابن عباس قانتين داعين وفي الحديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان قال قوم معناه دعا وقال قوم معناه طول قيامة وقال السدي قانتين ساكتين دليله ان الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا وروى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بسقوت ونهينا عن الكلام وقيل إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت المسألة السادسة قال أبو عمر أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة وليس الحدث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يبني هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى المسألة السابعة اختلفوا في الكلام ساهيا فيها فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها غير أن مالك قال لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شانها وإصلاحها وهو قول ربيعه وابن القاسم وعن مالك قال لو أن قوما صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فاتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم قال يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم ويفعلون في ذلك ما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين هذا قول ابن القاسم في كتاب المدونة وروايته عن مالك وذكر الحارث بن مسكين قال أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في صدر الإسلام فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها وهذا هو قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذلك وهو قول الراهيم النخعي وعقاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتاده وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي ريرة هذا في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم قالوا وإن كان أبو ريرة متأخرا عن الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث من أدركه الفجر جنوبا فلا صوم له وكان كثيرا إرسالا وذكر علي بن زياد عن مالك قال يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم وقد روى عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه إنك لم تصل إلا ثلاثة فالتفت إلى آخر فقال أحق ما يقول هذا قال نعم قال تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت اليه قال أبو عمر فكانوا يفرقون في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف من قوله في استعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول مالك في ذلك وقال الشافعي واصحابه من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته فإن تكلم ساهياً او تكلم وهو يظن انه ليس في الصلاة لانه قد اكملها عند نفسه فانه يبني واختلف قول احمد في هذه المسألة فذكر الاثرم عنه انه قال ما تكلم به الانسان في صلاته لاصلحها لم تفسد عليه صلاته فان تكلم لغير ذلك فسدت وهذا قول مالك المشهور وذكر الخراقي عن أن مذهبه في من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته واستثنى سحنون من أصحاب مالك أن من سلم من اثنتين في الرباعية فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل الكلي من تعد الأحكام وعموم الشريعة ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها والله تعالى أعلى وأعلى سبحان الله وكالعادة يا عم فقد أدركنا الوقت أدركنا الوقت وأنت ما زلت في شوق إلى لقاء الإمام